Al-Walida, al-Walida, al-Walida, al-Walida, ياحفظهما الله أوصى بهما ورضعه يبدأ منهما الوالدان الدافئان قلبان فاضل بالحنان وهما لدرب يا رحمة وكلاهما ليا جنة الوالدان الدافئان قلبان فاضل بالحنان وهما لدرب يا رحمة فانظران عليهما علمهما وما قل يا اله يحفظهما الله اوصى بهما ورضاهما يزناحك طاعسا ورجع لنيل رضاهما الوالدان الوالدان الوالدان الوال الوال الوال الوال عليهما واجبهما قل يا اله احفظهما الله اوصى بهما ورضاه يبتئ منهما ابواكام ببرك في وفا ترى السعادة والسواق وترى نجاحك في الحياة